「ああいう人は」 I'm s o r h y Yeah. yeah. 頑張れ 「おいしめにあおしわたし」「ふうかもよ」<音声><音声> ويبلغ Amen.、Mm -hmm. ل ي كنوا واشرحوا هنيئا بما اسلفتم في ا ل ي ا م القادمه يا من حرمتم من نعيم الدنيا ويا من حرمتم من بناء الدنيا ا ن ا ا ل ا و ل وانا اشرح لكم بما حرمتم ن وعندما أ ص دعوه الايمان والاسلام عشت اياكم في رحاب هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ب ا ر ي ة ا ل م ب ا ر ك ة التي تلاها ع ل ا م س ن ا ع ل م المعلم المعلم و ا القريب ا ل ل ع ي د س ل ي والعلم ق ا ر ز ع في ا ف ر ز الخلفيه ع ر للقاهرة القارئ ب ي والمقيم طبيبة ش حمود أبو ا و ط الصعيدين القتلين والإسلام العادلاتين والتعيئتين الشكر والتقدير ا أعلم ستتقدم أبو وكتب برغض كل إلى هذا العدد كما يتقدم الحاج بن مطفي أ ب و و الحاج ع ش و ر أ ب و و الحاج ي ح ي أ ابو و الحاج محمد أ ب و و الحاج ح م ا د عبد المنعم ابو و الحاج صالح ابو فتشل كما يتقدم الاستاذ واثي ف ت ش والاستاذ مطل ا ف ت ش ل والاستاذ سيد فتشل ب الشكر والتقنيد قدم وزاهم في هذا العذاب و أ ش ك ر القعدي المستشار ا ل ح م الحج ا ل م ه ي ط ي ن الذي جاء يقدم ع ز ا ر ه للاسره الكريمه والعائد الحليم أتبقى كما, كما اشكر ايضا الرساله الامير النجمي الصحفي بمجال ا ل ق و ت الشرقيه ورئيس القسم ا ل د و ن ي يدعوما يدعوما ل ي د ل و م ا يدعوما ي د ع ا م ا يدعوما ي د ع ي م ا ي د ص و م ا يدعوما يدعوما يدعوما يدعوما يدعوما يدعوما يدعوما يدعوما يدعوما يدعوما ق م يدعوما يدعوما يدعوما يدعوما ل يدعوما ي ك ه ر م ا يا الصغير مجمع ع روس و قبل م س ايضا وعندما مجاز ذلك نذكر انه ع في يوم ينادي فيه المنادي فيقول يجمع الناس في صعيد فمنهم شقي وسعيد قوم قامت ثيابتهم فهم في ر ز ي ه وعيد وقوم محمد اخي ا ل بلغ فهم في زجي ووعيد إ ن ل ل ق ر آ ن ملاعظ توصيل ح د ي د كلوا واشربوا هنيئا بما أ خ ذ ف ت م من ا ي ا ت الرابعه